إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحٍ والنبيين من بعده وأوحينا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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنسرين زيرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما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 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يثيرا يا أيها الناس قد جاء أنكم الرسل بالحق من ربكم، فأأمنوا خيرا لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله علما حكما. يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق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 ولا تقولوا ثلاثة، إنّه خير لكم، إنّما الله إله واحد، سبحانه أي يكون له ولد؟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 كُلُّ مُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَن عِبَادَتِي وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من رب وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِيْنًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امرء هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فلها نصف ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تضلوا والله شيء عليم صدق الله العظيم